ذكر فيه مسائل العقيدة ماذا كان اسمه فقه الأوبر صح؟ ثم أصبحت تسمى هذه القضايا قضايا الاعتقاد بقضايا الإيمان ثم يعني استلح بين العلماء على هذا العلم بعلم العقيدة نعم لكن عند النصارى يعرف هذا العلم بعلم اللاهوت ما هو علم اللاهوت علم اللاهوت هو علم يختص في البحث عن الاله من هو الله الى اخرين ما هي افعاله من حيث التسليث كما نعلم ان النصارى يؤمنون ان الله مثلث الاقانيم الله واحد بثلاث اقانيم ابو وابن وروح قدس فالبحث في هذا كله يسمى اللاهوت بأكثر من اعتبار هناك تقسيمات للاهوت كعلم اللاهوت الرعوي علم اللاهوت التفسيري علم اللاهوت علم الآباء أو الآبائيات علم اللاهوت الفلسفي علم اللاهوت الإنساني يمكن أن 7 او 8 انواع من علم اللاهوت ولكن هذه التقسيمات غلط هذه التقسيمات نعم لاهوت تقسي ونظام ورعو الى اخره هذه التقسيمات كلها غلط التقسيم الصحيح لعلم اللاهوت هو ينقسم لقسمين او لقسمين فقط لاهوت طبيعي ولهوت ما وراء الطبيعة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 يعترضون على تسمية النصراني بالمسيح وانا يعني حقيقة لا اعلم ما سر هذا الاعتراض يعني قد يعترض معترض الآن ويقول لماذا لم تقل اللهوت النصراني لماذا نسبت هذا الايمان للمسيحي والمسيحي نسبة للمسيح كما يعترض المعترضون بعض الناس يعني يعترض بهذا الاعتراض في الحقيقة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 نناديهم بالقرآنين بما سم بما سموهم أنفسهم بي. وأصبح هذا الاسم دالا عليهم فأصبحنا نناديهم بالقرآنين ونحن نحكم عليهم بالكفر ونا ونا حكمنا عليهم بالكفر إذا بلا شك هم عندنا أبعد ما يكون عن القرآن ألا أليس كذلك؟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 ولا يجر منكم شيئا قوما على ألا تعذلو. هو أقرب للتقوى إعذلو هو أقرب للتقوى ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغية بغير الحق. والبغية بغير الحق. وهو الظلم. البغي الذي هو الظلم.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 سيقسم بالله مع انه عنده محرم القسم سيقسم بالله انه لم يستمع لرد الشبهة هذه بهذه الكيفية من قبل وانا اعي ما اقول حضرتك بعد المحاضرة ناقشني في اللي انا بقوله كله طيب اهلا مساء الانبيدي طيب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 التسليث. أول باب سنتكلم عنه هو التسليس ما هي الثالث كيف أفهم النصارى التسليس متى بدأ التسليس في المسيحية اعتقاد أباء ما قبل نقية عن الثالوث ما هو هل الثلاثة كانوا متساوون عندهم طيب كيف تم تطوير هذا الثالوث تطوير هذه العقيدة طيب وسندخل فيه أدلة النصارى الأدلة التي يعتبرها النصارى أدلة تمام على وجود التسليس ان التسليس موجود في الكتاب المقدس نعم وما بعد مجمع نقيه وما مج... أيضا وما بعدة مجمع نقيه ولكن ليس بتفصيلات كثيرة وإلا يعني هنعود بقى إيه سنة يعني مشي رتوش فقط يعني طيب وسندخل بعد ذلك في أدلة النصارى على التسليط وسننقضها نقلا وعقلا نقلا من حيث الكتاب وعقلا من حيث يعني ما تعارف عليه العقلاء جميعا ما تعارف عليه العقلاء جميعا من ابسط القضايا العقلية المنطقية جيد ثم نناقش او نتكلم عن كيفية نقد الاسلام لمسألة التثليث او وجود الهين اكثر من اله ما يسمى يعني عند المناطق او الفلاسفة قانون ايش ما يسمى بقانون الممنع طيب طبعا انا مش عايز احد يصطدق ويتحدث عن الاية قل لو كان فيهما الهة غير الله لفسدتها ان هذه الاية بعض العلماء قال ان هذه ليست فيها دليلا على قانون الممنع وان الاية تتحدث عن كلام اخر او شيء اخر الا الله لفسدتها نعم مش عايز استباق للامور انا يعني اتكلم كليا هكذا طيب فاول شيء سنتناوله في السلسلة هي الثالوث هو الثالوث طيب تاني شيء في السلسلة لانه لا نقاش على الهية الاب وان الهية الاب ثابتة بكل شيء سواء من الكتاب او من كلام القوم أنفسهم أنفسهم ولا نهم يعترفون صراحة صراحة أن الآب هو مصدر الإلهية يقولون يعني يكتبون صراحة في كتبه في كتبهم أن الآب هو مصدر الإلهية والآب هو مصدر الألوهات يقولون هذا صراحة طيب فلناو لا يوجد خلاف على إلهية الآب فلن نتكلم عنها هي سابت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 المصراني يستدل بمعجزات المسيح عليه السلام على إلهيتي. أنا لا أحتاج للتعليق أو لنقض كل نص أت فيه أت فيه معجزة. لا أحتاج لهذا أصلاً. أنا أحتاج فقط لشيء واحد: إثبات أن المعجزة ليست دليلاً على الإلهية فقط لا غير فنقد الأصل يقود ما بني عليه. سواء بقى تعدد تفرع منه ايا كان طيب لان التعدد يعني لن يفيد في شيء نعم مسلم طيب فلاهوت المسيح لهوت المسيح سمقسمه تقسيمه لعده اقسام منها الميلاد المعجزي يعني ادله النصارى على الهيه المسيح عليه السلام الميلاد المعجزي معجزات الكلام المنسوب للمسيح عليه السلام بعض الأفعال والأقوال التي قالها وفعلها أناس قد آمنوا بالمسيح عليه السلام يظن النصران من هذا الفعل أو من هذا القول لهذا الشخص أن به تأليه للمسيح سنناقش هذا أيضا هذا قسم أقسام أيضا طيب وسنرد على مسألة التجسد وننقدها نقلا وعقلا ونتكلم كيف يعني تكلم فيها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكيف نقدها عقلا يعني الله سبحانه وتعالى عندما خاطب النصارى خاطبهم بالعقل وسنرى هذا خلال يعني سلسلة كاملة طيب. ثالث، ثالث في في الثالوث، الروح القدس. سنتناول أيضا إلهية الروح القدس. كيف تؤمن الطوائف المسيحية بإلهية الروح القدس؟ الامباثاق، أنواع في الطوائف. ما هي الروح القدس أصلا؟ اصلا بالأساس ما هي الروح القدس أصلا؟ تمام؟ أدلة النصارى على الالهية على إلهية الروح القدس. نقضها. أيضا نقلا وعقلا طيب وأيضا يعني بلا شك سنتناول مسألة يعني بعض الشبهات اللي بيوثيرها النصارى للأسف بمنتهى الجهل عن ادعاء إلهية الروح القدس في القرآن الكريم وروحهم منه وروحهم منهم وروحهم منهم طيب وكلمته ألقاها إلى مريم فهذا كله أيضا نعم هذا أيضا سنناقشه طيب رابع شيء سنناقشه في السلسلة نعم أولا التسليث ثانيا إلى المسيح ثالثا إلى الروح القدس رابعا عقيدة الفداء لأني أعتقد أن عقيدة الفداء أهم من عقيدة الصوت عقيدة الفداء من حيث التنظير أهم من عقيدة الصوت لأننا لو نقدنا عقيدة الفداء من حيث ما هم ينظرون إليه ليس للصلب أي قيمة طيب سنتحدث كما قلت عن عقيدة الفداء بتفصيل يعني ما هي الفداء وهذا العقيدة كيف تفهمها الطائف المسيحي، بينما ايضا الطائف المسيحية مختلفة. يعني عايز أقول إن طائف مختلفة في كل القضية القضية اللي أنا قلتها ولسه يعني هنجلها. مختلفون في كل التفاصيل دي. فم... سنتكلم في اعتقاد الكاثوليك والارثوذكس وال, وال... والبروتستانت في مسألة الفداء والخطية الأصلية. وماهية الخطيئة الاصلية وهل تسمى الخطيئة الاصليه ام الخطيئة الجديه هل هذه التسميه اصح ام الاخرى اصح وسنتكلم عن ادلة النصارى عن الخطيئة الاصلية او مسألة الفداء بعموم وسننقضها نقلا وعقلا وسنوضح ان النصارى يعني مغيبون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 الكتاب المقدس انا اعلم تمام العلم ان السلسلة طبعا كبيرة جدا كبيرة جدا ولكن انا هتبع اسلوب زي ما قلت انا سانقض الاصول فقط لا غير وما بني على باطل فهو باطل دي النقطة اللي حابب يعني اؤكد عليه طيب الكتاب المقدس سنتكلم ما هي الوحي عند النصارى ما هو الوحي عند النصارى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 تحريف الكتاب المقدس قدلة النصارى على استحالة تحريف الكتاب المقدس ونقد تلك الأدلة من الكتاب ومن القرآن الكريم ومن أقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي للنقطة الأخيرة وهي مظاهر من التحريف مظاهر من التحريف او قدلة تحريف الكتاب المقدس السلسلة يعني لا أعلم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 الكتاب هام جدا لأي أحد وإلا فكيف ينقض مسألة التجسد كيف يعني يرد على كثير من تساؤلات النصارى في كلمته يعني شيخ الإسلامي التيمية لما تناول مسألة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فالحقيقة قال كلام بديع جدا أنا لم أسمع أحدا يعني على البال توك فندا ما فنده شيخ سنتمني في هذه الآية حقيقة يعني فالشاهد من الكلام ايه الشاهد من الكلام سار من قض الأصول فقط لا غير والفرع كلها ستنهدم تبعاً لي يعني هدم هذه الأصول. هل في اي احد عنده تعليق على شكل السلسلة عنده اقتراح هذه هي المحاضرة فقط اليوم انا فقط اليوم باعطيكم نظرة شاملة كيف ستكون هذه السلسلة ليس الا فهل احد عنده يعني استفسار او عنده شيء حابب نضيفه في هذه السلسلة لا لا لا لا نفصل يا يا أخي الكريم لا نفصل مقارنة لا نفصل في شيء لا نفصل في شيء مقارنة مقارنة كلها مقارنة طيب وهذا الأفضل أصلاً هذا الأفضل لأن يعني, يعني وبضدها تتبين الأشياء تمام فالافضل إن الاثنين يتناولوا في نفس الجلسة